صدق اللي يتبع الصدق من جاء والكذب ياخذ للردى بدراعي أمر بها الرحمن فيه للرب ما رضى كنز عظيم وساميات نبادي العهد والميثاق احضرتنا عند الولي هذه من عظم عاصي الصادق بدنيا ولكذب همومة مع الوقت تنهي ولكذب همومة مع الوقت تنهي الصدق اللي يتبع الصدق من جاء ولكذب ياخذ للردى في مربح الرحمن وضم زايا البر وإحساس السعادة موالي أصدق وكل اللي تمنى تلقى طاع طاعة أمر الله يزيد ويغني من طاع. جاب له ما تمنى ويرفع مقام عندنا سنتمشي من طاع رب جاب له ما تمنى يرفع مقام عندنا سنتمشي. ويرفع ما كمان عندنا سنت ماشي صوتك اللي اتس بس صوتك منجان والكذب ياخذ الوردة في دراعين امر بها kel le le temena til ga'a amra allah izida wa